الناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إلى تثلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تنسمه على القرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالطرين فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم طارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كطاح بالحوت إذ نادى وهو مكرون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين